بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين 119. الذين هم عن صلاتهم ساهون 110. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون